ومقاصده واعلم يا اخي الكريم أن القياس ليس اثبات حكم شرعي القياس ليس اثبات حكم شرعي من غير اصل بل الحكم اصلا موجود والحكم اصلا موجود الا انه ليس بظاهر ليس بظاهر هذا الأمر مثلا يعني هذا الأمر محرم لماذا قياسا على كذا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 ان القياس من ناحيه اللغه يطلق على اطلاقين الاول التقدير عندما اقول انا قست هذا الثوب معني انا قدرت هذا الثوب قست هذا قست هذا هذا قست هذه الارض فقدرت هذه الارض هذا المعنى الاول من معاني القياس التقدير المعنى الثاني المساواه فاقول فلان لا يقاس بفلان يعني لا يساوي ايه فلان. هذا من ناحية اللغة من ناحية تعريف القياس اصطلاحا ما معنى اصطلاحا يعني في اصطلاح علماء الأصول ومعنى لاصطلاح ايها الأخوة Welcomeva الكلمه the تكرر كثيرا يقال الحج لغة واصطلاحا الصلاة لغة واصطلاحا الحديث لغة واصطلاحا فمعنى كلمة الصلاح او ما معنى اصطلاح هو اتفاق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 وأخذت قطعة السفينغ وقفت أمام الأولاد وقلت لهم ما هذه هل سيقولون قطعة السفينغ إنما سيقولون بشورة استلحوا على ذلك فهذا معنى اصطلاحا اتفاق جماعة من الناس على تسمية أمر معين باسم معين أو بشيء معين فنأتد هذا معنى كلمة اصطلاح يعني تعريف القياس اصطلاحا اصطلاحا يعني في اصطلاح من الفقهاء لا نحن الآن في درس اصول اصطلاحا يعني في اصطلاح علماء الاصول قالوا القياس هو الحاق واقعة، الحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد النص بحكمها ورد النص بحكمها في الحكم لاشتراكهما في عله ذلك الحكم حضر مثال حتى نفهم التعريف المثال هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي القاضي وهو غضبان لا يقضي القاضي وهو لا يقضي القاضي بين سنين وهو غضبان في البخاري قال صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان بين سنين او قال لا يقضي بين اثنين وهو غضبان هنا حكم الحكم هنا أنه لا يجوز أن تقضي بين سنين وانت غضبان ما السبب في ذلك؟ ما العلة؟ السبب في ذلك التشويش الموجود على العقل فربما تظلم ربما لا تستطيع أن تقدم الأمور بقدرها إذن لا يجوز للقاضي أن يقضي بين سنين وهو غضبان طيب قاضي خائف أو جوعان جوع شديد أو مريض بمرض شديد نقول له لا تقضي بين سنين لأن العلة هي هي وهي التشويش على العقل فهذا هو القياس باختصار شديد فمعنى القياس هو الحاق واقعة لا نص فيها أنت أفتيت بعدم جواز القضاء وأنت جائع جوع شديد هل هناك حديث تقول لا يقضي القاضي وهو جوعان يبقى هذه الواقعة الحاق واقعة لا نص فيها الواقعة التي لا نص فيها جوع القاضي لا نص على حكمها بواقعة ورد النص فيها الواقعة التي ورد النص فيها ما هي ما هي غضب القاضي لاشتراكهما في العله ما هي العله التشويش على على العقل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 قد ينص على حكم معين الله عز وجل قد ينص على حكم معين في واقعه واقعه معين نص الشارع على على الحكم فيها ويعرف المجتهد عله هذا الحكم عله هذا الايه الحكم يعني هناك امر معين محرم الفقيه نظر او المجتهد نظر فقال ان الله عز وجل حرم هذا بسبب كذا بسبب العله العلة الفلانية، ثم توجد توجد واقعة أخرى، حادثة أخرى، لم يرد فيها، لم يرد نص بحكمها، لم يرد نص بحكمها، ولكنها تساوي الواقع الأولى في علة الحكم، فيلحق المجتهد هذه الواقعة بالواقع الأولى ويسوي بينهما في الحكم، واضح؟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 هناك وقع حدثت ولا مليالت لا لا فيها حكم في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع ولكن هناك وقع أخرى تشبه نفس الواقع فيها نص العلة هي, هي الوصف الذي بني عليه الحكم في الأصل العلة هي الوصف الذي بني عليه الحكم في الأصل نضرب, نضرب مثال حتى تتضح هذه الأمور. نقول، مثال ذكرنا قبل ذلك سمعناه أن سانسق كثيره في صحيح البخاري عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين سنين وهو غضبان. تل هذا الحديث على منع القاضي من القضاء وهو غضبان. الحكم لا يجوز أن يقضي وهو غضبان.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 أو علم بموت أولاده الآن رجل قاضي أنه ثلاثة من الأولاد والزوجة تصل عليه بالهاتف قيل له أن البيت حرق حرق وماتت, وماتت الزوجة والأولاد هل يستطيع أن يقضي؟ نقول له لا يجوز لك أن تقضي لا يوجد دليل على ذلك نفس العلة موجودة في هي علة التشويش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 أما اصطلاحا تعريف الأصل في الاصطلاح هي الواقعة التي ورد, ورد بحكمها نص أو إجماع الأصل هي الواقعة التي ورد بحكمها نص أو إجماع واقعة ورد حكمها واضح إما في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمع أهل العلم على ذلك وهي المقيس عليه هي التي سنقيس إيه عليها مثال حتى يتضح في سنن أبي داوود وغيره حديث حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء وان لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس ليس القاتل شيء ليس القاتل ايه شيء من الميراث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 اوصى بها لمن لهذا الانسان الغريب علم هذا الانسان الموصى له شهر اتنين الرجل مش فاضي يموت فقال لك ايه اقتله فضبر وقتله هل ياخذ من ال... هل له في ال... في هذه الوصيه الدليل هل هناك حديث يقول لا يلس لا ياخذ الواصي من الموصى أو ما شبه ذلك لا يوجد حديث ولكن قتل الموصي له قتل الموصى له قتل الموصى له الموصي لم يرد نص بحكمه ولكن توجد في هذه الواقعه عله الحكم الموجود في الواقعه الأولى وهي استعجال الشيء قبل اوانه بطريق الإجراء فتلحق هذه الواقعه بالواقعه الأولى ويكون الجزاء الحلمان من ماذا من هذه الوصية من هذه الوصية ففي هذا المثال هذا المثال الأصل الأصل هنا قتل الوارث لمورسه الحكم الحلمان الميراث الفرع الذي سنقيس الفرع قتل الموصى له الموصي للموصي قتل الموصى قتل الموصى له للموصي العلة اتخاذ القتل العمد والإجرام وسيله لاستعجال الشيء واضح يا اخوان فالآن احنا تعرفنا على الأصل الركن الثاني من أركان القياس وهو الركن الثاني من أركان القياس وهو حكم الأصل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 وإزاء الغيل وما يترتب على ذلك من عداوة وبغضاء يعني لا يجوز أن تبيع على بيع أخي أخوك المسلم بيشتري شيء فتذهب وترفع أنت السمن حتى تأخذ أنت هذا لا يجوز لما فيه من إضرار واعتداء على حق الغير طيب استئجار المسلم على استئجار أخيه إنسان يؤجر محل معين بيت شقة او محل اتفق عليه بألف جنيه انت ذهبت لصاحب الملك قلت أنا انا اخوذ بايه ب هذا يسمى استئجار على استئجار الايه هل ورد النص بذلك لم يرد إذا لا شيء فيه لا نقول لم يرد نص بحكمه فتقاس الواقعه الأولى على الواقعه الثانية لاشتراكهما في علة الحكم وهي الاضرار بهذا الايه بهذا المسلم ففي هذا المسال في هذا المسال الأصل سنقيس عليه بيع المؤمن على بيع أخيه هذا الأصل حكمه إيه؟ المنع والتحريم لأن النهي يقتضي التحريم الفرع المسألة التي لم لمرت فيها نص وسنقيس من أجلها استئجار المسلم على إيه؟ على أخيه الفرع استئجار المسلم على أخيه العلة, الاعتداء على حق الغير فقصنا هذا على هذا مثال آخر إنسان يعمل على تاكس يعمل على إيه تاكس الإنسان يأخذ مثل في اليوم سبعين جنيه أو خمسين جنيه أجرته وإنسان أمين فذهب آخر لصاحب التاكس قال انا أركب أنا التاكس وأخذ أربعين جنيه هذا الفعل حكمه إيه ما حكمه التحريم التحريم لماذا قياسا على البيع على بيع ايه اخيه ننظر لها من ناحية العلمية الاصل هنا الاصل هنا البيع على بيع اخيه الحكم التحريم الفرع ركوب التكس مكان الانسان الاخر العله الإضرار العله الايه الاضرار شروط حكم الأصل حكم الأصل الذي الذي سنقيس عليه أعلم أن الحكم الشرعي الذي ثبت في الأصل لا يصح عدده إلى غيره إلا بشروط يعني أن لا أستطيع أن أقيس إلا بشروط في أخص في في حكم الأصل الأول أن يكون حكم الأصل ثابتا بالنص وهو بالكتاب أو السنة أو الإجماع على رأي الجمهور فإن كان ثابتا بالقياس لا يصح القياس عليه.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 العمليه الفقهيه العمليه اما مسائل الاعتقاد والسلوك فاعمال القلوب لأنك العله معروفه عله البيع على البيع اخيه الاضرار واضح انما اعمال القلوب هل تستطيع ان تقاس لا, لا, لا ليس فيها ايه ليس فيها قياس وبهذا القدر كفايه ونكمل بعون الله تعالى حتى لا اطيل عليكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك